وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب دراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواق ذكرنا فيما سبق كيف أعز الله الإسلام بإسلام حمزة عم المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلام بعد حمزة بثلاثة أيام وخرج المسلمون في صفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر، وضاقت الأرض بصناديد الكفر والطغيان وأرادوا قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسأوموا رسول الله وسأوموا عمه ليسلمه لهم لقتله. وقالوا نريد أن نسلمك فلان بدله كما ذكرنا في الدرس السابق وتسلمنا محمد فقال أسلمكم ابني لتقتلوه وتسلموني ابنكم لأغذيه لكم أو لأربيه هذا والله لا يكون فاشتد الأذى وما كان من, وما كان من آل الكفر والطغيان إلا أن كتبوا معاهدة أن لا يزوجوا بني هاسم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يتصلوا بهم أو يعملوا معهم أي عمل فضاقت واشتد الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وكان عبد المطلب إذا وكان أبو طالب إذا نام ترك المصطفى عليه الصلاة والسلام ينام في فراشه فإذا مضى جزء من الليل أمره أن ينام على فراش أحد أبنائه أو أحد إخوته خوفا من أن يعتدي عليه أحد بالليل واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء الفرج بنقض الصحيفة وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة نعم. بسم الله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد قال رحمه الله تعالى نقض الصحيفة ثم بعد ذلك مشى هشام بن من بني عامر ابن لؤي ذهب إلى رجل اسمه زهير ابن عبي أمية وزهير هذا أخواله بن هاشم فقال هشام إلى متى يا عمر نصبر على هذه الحال وأخوالك كما ترى في شدة وضيق وكر قال ماذا أعمل أنا فرض واحد ثم بعد ذلك قال انا معك فيما تأمر به قال اريد شخصا اخر قال ابو البغترا ابني شاب انا معكم قالوا نريد رابعا قال جمعة من الاسود انا معك قالوا نريد خامسا قال المطعم بن عدي فاتفقوا على نقد الصحيفه والعمل على الغائها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله نعم ثم بعد ذلك مشى سام بن عمرو من بني عامر بن لعي وكان يصل بني حاسم في الشعب وكان يصل بني حاسم في الشعب ويخضر لهم ما يستطيع من طعام وشراب ولباس خفية عن قومه لأنه فيه مودة يودهم ويحن عليهم ويشق عليه ما هم فيه من حالة صعبة وكان يسل بن حاسن في الشعب خفي... خفية بالليل في نعم. مسى الى ذهير بن ابي امية المخزومي نعم. وكانت امه اتكة بنت عبد المطلب نعم. وقال يا ذهير ارديت ان تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم الرجل الرجل اللي عرضوا على المصطفى عليه الصلاة والصلاة عرضوا على عم رسول الله أن يسلموه له ويأخذ الرسول وعماره عماره بن الوليد الذي مر بنا أنه أرسل في سفارة إلى النجاشي نعم وقال أرديت أن تأكل الطعام وتسرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم لأن أمه عاتك بنت عبد المطلب فيكون من في الشعب أخواله قال أنت تشرب وتلبس وتأكل وأخوالك حالتهم كما ترى الماجد. ماذا أعمل أنا فرد واحد فعملوا الطريقة الفزة أو الطريقة السليمة التي تمكنوا بها من نقض الصحيطة آخر عمل يعني لما تكلم فلان ثم تكلم الثاني ثم تكلم الثالث قال أبو جهل هذا أمر أبري ما بليل يعني اتفاق هذا قد اتفقت عليه أمر أبري ما بليل وح وحصل التشاور فيه دون علمنا قالوا لا هذه صحيفة ظالمة وفيها القطيعة وفيها الضيق والشدة على أقاربنا وأهلنا لا يمكن أن نصبر عليه أن ننعم بلباس وعقل وشراب وهم فيما هم عليه اوحى الله الى نبي بانه سلط الارضه بازاله كل اسم لله في هذه الصحيفة الارضه التي تاكل ما, ما ما يكون حولها من لباس او خشب او كذا سلطها الله بازاله كل اسم لله عز وجل في هذه الصحية فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عماه بما نزل إليه من وحي. فقال فذهب إليهم أبو طالب فذهب إليهم أبو طالب وقال أريد أن أتفق معكم أن تحضروا الصحية لأنه لو خبرهم بما يريد ربما عدلوا وبدلوا في الصحيفة فقال أحضروا صحيفتكم التي وقعتم عليها وتعاهدتم عليها أن لا تزوجون ولا تبيعوا علينا ولا تشتروا منا وتقاطعون إلى آخر أحضروا قال إن ابن أخي أخبرني بأنه بأن الله أزال كل اسم له فيه فإن كان صادقا فما عليكم إلا أن تدخلوا فيما يدخل به الناس وتدعونه. وإن كان كاذبا ووجدتم اسم الله أو ما ذكرتموه من أسماء الله موجودة لا تزال فيها فأنا أسلمه لكم لتكتبوه قالوا أنصفتنا هذا نصف هذا كلام حق هذا عد أحضر الصحف أحضر الصحف وفتحوها ووجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت الأرضات وازال كل اسم لله عز وجل ولم يبق فيها إلا عباراتهم التي تتضمن الظلم والطغيان و الحقدة والكراهية ومنابذة التوحيد. قال إنظروا. قالوا لا هذا سحر. هذا سحر ولا يمكن أن نوافق عليه. في الأول قالوا أنصفتنا. كالص... لأنه لو قال أن صعيفتكم قد أزال الله منها أي اسم له ربما ذهبوا وفتحوها وفي حالة وجود ذلك حقيقة؟ يعدلون أو يبدلون قال أحذروا الصحيح أحذروا قال إن ابن أخي قال لي كذا وكذا فإن كان صادقا فهو على الحق ولا يسعنا منعق وإن كان كاذبا وعسماء الله موجود فيها أنا أسلمه لكم لتقتلوه وتعملوا به ما شئتم ولا أريد ولا عمارة بن الوليد ولا غيره قالوا لقد أنصخت الكلام فاحضروا الصحيفة وفتحوها ووجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا هذا صحيح نعم وافق حديث نعم فقال وجه فما أصنأ وعن رجل واحد اللي يقول الكلام هذا من زهير زهير ابن أبي أمية المخزومي وأخواله هم بنو حاشم والذي تكلم معه أولا هشام بن عمر قال كيف يا زهير إخوالك حالتهم كذا وكذا شدة وصعوبة وأمرا عظيما وجوعا وإلى آخرة كيف تصبر قال ما ماذا أعمل أنا فرد واحد وأنا معك قال عطني ثاني ثالث رابع خامس فوجد الخمسة واتجهوا وقالوا إلى متى نصبر وأهلنا وبنو عمومتنا في هذه الحال نعم فقال ويهك فما أسنى وأنا رجل واحد هل يقول الكلام هذا من؟ زهير نعم أما والله لو كان مي رجل آخر لو معي رجل آخر كان أعمل ما أستطيع نعم لقمت في نقضها قال, قال عملت أنا. على نقض الصحيفة لما فيها من الجور والظلم والتعدي والطغيان. نعم. قال أنا. قال أبغينا ثالثة. قال أبغينا ثالثة. نعم. قال, قال أبغينا رابعة. نعم. قال زمأة بن الأسود. زمأة بن الأسود. قال أعطنا خامس. قال المطعم بن عدي أصبحوا خمسة. نعم. قال أبغينا خامسا. قال المطعم بن عدي. قال فاجتمعوا عند الحجون. الحجون. الحجون كلكم تعرفونه لأننا في مكة. الحجون. تعرفونه؟ نعم. فجتمعوا عند الهجون وتعاقدوا. على كما تعاقد أولئك على الظلم والطغيان والتعدي تعاقد هؤلاء الخمسة على نقض الصحفة وعلى إزالة ما فيها وعلى إخراج بني هاشم من حصارهم. نعم. قال. فجتمعوا عند الهجون وتأقدو على القيام بنقد الصيفا. فقال زهير أنا, أنا أبدأ بها. من يبدأ منكم؟ قال زهير ابن أبي أمية المخزومي أنا أبدأ. إذا جلسنا عند الكامر أنا بتكلم كلام. ثم الثاني يقول صدق. الثالث يقول صدق. الرابع يقول صدق إلى آخره حتى نفت في عضد أولائك ويكون العمل. على ازالتها نعم. فقال دهيد انا ابدأ بها فجاءوا الى الكعبة وقريس مهدقة مهدقة يعني على عادتهم محيطين بالكعبة صناديدهم وكبارهم ورجالاتهم قد احاطوا بالكعبة جاء هؤلاء الخمسة وفي مخيلتهم ما اتفقوا عليه من امر لنقض الصحفة وإخراج بني هاشم من حصارهم. نعم. وقريش مهدقة بها فنادى ذهير يا أهل مكة. يا أهل مكة. إن. ويناديهم لأنهم هم أهل البلد وهم كبار القار وهم صناديد الكفر والظلم والطغيان. يا أهل مكة إلى متى؟ نعم. فقال يا أهل مكة إننا نأكل الطعام. ونشرب الشراب ونلبس الثياب نأكل ونشرب ونلبس وبنهاش من هلك إلى متى يكون ذلك نعم وبنهاش من هلك والله, والله لا, لا أقعد. أقعد والله لا أقعد حتى أتو شق ومعناها إذا شقت يعني أزيلت ألغيت أبطلت أغملت قال إذا متى يا أهل مكة وأنتم كبار القوم نأكل ونشرب ونلبس وبنهاش من هلكة ماتوا من الجوع والله لا أقعد هو واقف حتى تشق نعم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصيفة القاطعة لأن, لأن من المروعة يعني الدين يدعو وقبل و ومروعة الإنسان تدعوه إلى قطيعة الرحم، هم لم يسلم، لكن قال ان إن إن إن تدعو الى صلة الرحم، إلى ص... وهذه فيها قطيعة الى متى فيها نعمل بهذه الصحيفة القاطعة التي تفرق الظالمة التي ليس فيها عد نعم، فقال ابو جهل قال كذفت. أبو جهل كذبت لأنها صحيفة اتفقنا عليها. وتعاقدنا عليها نعم. والله, لا, والله تشك. لا تشك قال زمعة ابن الاسود انت والله اكذب يقوله لابو جانب. نعم. وقال زمعة انت والله اكذب ما, رجينا كتابتها ما رضينا كتابتها, كتابتها حتى كتبت يعني نحن من اهل البلد ومن اعيانها وكبرائها ما رضينا فهي خارجة عن رضانا وكتبت بدون موافقتنا نعم وقال أبو البختري صدق, صدق زمعة. زمعة. لأن لا. زمعة لأن أبو جهل رد على زهير رد على أبو زهير وقال والله لا تشك فأبو البختر قال صدق زمعة نعم وقال أبو البختري صدق زمعة لا نردى ما كتبت, ما كتبت لأنها كتبت وفيها القطيعة والظلم والعدوان على بني هاشم نعم لا نردأ ما كتب, ما كتب فيها ولا, ولا نقر ما فيها من بنود لأن من البنود لا نزوجهم ولا نتزوج منهم لا نبيع عليهم ولا نشتري لا نتعاقد معهم ولا يتعاقد حصا نعم ولا نقار عليهم لا نوافق ولا نقركم على ما فيها نعم فقال المطعم بن عدي صدقتما صدقتما يقوله للرجلين اللذين قال إننا لا نوافق قال صدقتما يعني أنا معكم كذلك لا أقرهم ولا وافقهم أوافقهم نعم فقال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك وكذب من قال غير ذلك ويعني به أبو جهل أبو جهل اللي قال والله ما تشك نبرأ إلى نبرأ إلى, إلى الله منها, منها ومما, كتب ومما كتب فيها وبقي هشام بن عمر قال نحو ذلك قال صدقت ما نحو ذلك وقال هشام بن عمر نحو ذلك فلما سمع أبو جهل مقالة خمسة مقالة هشام بن عمر ومقالة زهير بن أبي أمير ومقالة أبو البخط ومقالة زمعه بن الأسود ومقالة من عدي خمسة كله قال هذا أمر أبرم بليل يعني ما جاء بطريقة عفوية أنتم متفقين على الخطة هذه متفقين على الكلام هذا ما تشويرنا فيه يعني ما أخذتم رأينا ولا ما أخذتم رأينا ونحن لا يقطع أمر إلا بعد علمنا نعم فقال أبو جهل هذا أمر قد قديم بليل تشور فيه بغير هذا المكان بغير يعني اتفقتم فيه ما هو جديد عند الكعبة كما قال زهير إلى متى نعمل الشيء هذا لا هذا أمر تشور فيه في غير هذا المكان رتب نعم و... وبأث الله على صحيفة الأرض الأرض وأك... ولحست كل اسم فيها لله عز وجل ولم يبق فيها إلا ما كان من بنود ظلم وطغيان وتعد وفجور نعم وبأث الله على من الأرض ولم تترك اسما لله إلا لحظته نعم أزالت وبقي ما فيها من شرك وذلم وقطيئة وبقي كلمات الشر كلمات القطيع كلمات الظلم كلمات العدوان بقي أما أسماء الله عز وجل فقد لحظتها الأرض وقضتها لي. نعم وأطلع الله و أطلع الله رسوله أن الذي سُنِي بسِيِّفتي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا لا ما كان في الصحيفة من اسم لله وبقي فيها عباراتهم الظالمه القاطعة نعم وأطّل الله رسوله على الذي سُنِي أبِسَيْفَتِمْ فذكر ذلك لعمه أخبرا عمه قال الموضوع كذا وكذا الصحفة اللي هم أصروا على التمشي ببنودها وحصلت المقاطعة صلّت الله عليها الأرض وأزالت منها ما كان من اسم لله عز وجل ولم يبق فيها إلا عبارات الظلم والفجور والطغيان نعم فقال وفقال وال... والتواقف ما كذبتني ما ك... يعني كلامك حق نعم فانطلق فانطلق يمشي بسحاء بس... بعصابه من بني يعني عبد المطلب من انطلق المطالب. ابو طالب معه جماعة من اهله معه جماعة من اقاربه وجاءوا الى المسجد الى المسجد الحرام ووجدوا قريش في مجمع فقالوا إنهم جاءوا ليسلمون محمد مطلبنا أن يسل أن نس أن يسلمون بغيتنا محمد لأجله فلما أقبل أبو طالب ومعه جماعة من أتباعه ومن أهله ما شك قريش إلا أنهم جاءوا بأجل أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانطلق يمسي بعسابة من بني أبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش. نعم. ولما رعوهم ذنوا أنهم خرجوا من شدة فلما الحصار فلما رعوهم توقعوا أن شدة الحصار وما هم فيه من ضيق وكرب هو الذي أخرجهم فالسبب في خروجهم الجوع وقلة الطعام وقلة اللباس وأنهم لما لم يستطيعوا الصمود خرجوا ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهم خرجوا من من شدة الحصار وأتوا ليؤطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم, فتكلم أبو, أبو طالب جاء أبو طالب وتكلم قال حدث عمر قال وما هو قال أحضر الصحيفة فأحضروها فقال الآن نفتح إذا فيها أي اسم من أسماء الله أنا أسلمكم محمد اعملوا به ما شئتم إذا ما فيها هذا الاسم فهي ظالمة قاطعة غير عادلة نعم فقال فتكلم أبو طالب فقال قد حدث أمر لعله أن يكون بيننا وبينكم سلعان أنتم الآن في موقف تريدون محمد وأنا في موقف لا يمكن أن أسلمه لك لكن حدث أمر نعم فأتوا بسهيفتكم وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها أن لو قال لهم إن الأرض عملت كذا وكذا بالصحيفة فربما ذهبوا وفتحوا الصحيفة فإذا وجدوا أنه كذا كتبوا أو عمل فقال أول ما طلب قال أحضروا الصحيفة قبل أن يتكلم بالمطروب أحضروا صحيفتك نعم. وإنما قال ذلك خسية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فلا يأتون بها فأتوا, فأتوا بها مؤجبين, مؤجبين رفعوا رؤوسهم وليس لديهم أدنى شك إلا أن أبا طالب رضاخا للصحيفة وأنه موافقون على تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا بها مؤجبين لا يشكون عن رسول الله ما عندهم أي شك إلا أن الرسول مدفوع إليهم بعد دقائق لأجل قتل نعم مدفوع إليهم قالوا قد آن لكم أن تفيء وترجئ وترجئ خطرًا لهلكتي قومك لهلكتي قومك لهلكتي قومكم, قومكم فقال أبو طالب لا بعطيكم لا بعطي فيه نصف فيه عدالة نفتح الصحفة إن وجدنا فيها اسم الله عز وجل سلمناكم محمد وإن لم نجد فهي صحيفة ضال نعم فقال أبو طالب لا أعطي أنكم فيه نصف فيه نصف يعني فيه عدالة نصف عدالة نعم إن ابني أخبرني ولم يكذبني ولم يكذبني يعني ما عرفت عليه كذب وقد قال لي كذا وكذا نعم إن ابني أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل بريء من هذه الصيفة التي في أيديكم وأنه محى كل اسم له وفية فالله بريع منها والدليل على البراءة أنه محى كل اسم له فيها نعم وأنه محى كل اسم له فيها وترك فيها, وترك فيها غدركم, غدركم وظلمكم وقطيعتكم وعدوانكم لم يبقى في الصحيفة غير الغدر والظلم والبغي والعدوان أما أسماء الله فقد أزيلت من الصحيفة نعم وترك فيها غدركم وقطيئتكم فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه فإن إليكم كان فإن كان كان الذي قاله حق بحيث أنه أزيل منها اسم الله وبقي كلمات الغدر والظلم والطغيان فوالله لا نسلمه لكم حتى نموت عن آخرنا لا يبقى مننا أحد. نعم. وإن كان ما قال حقا وإن كان الذي يقول باطل ووجدتم فيها اسماء الله نسلمه لكم واعملوا به ما شئتم نعم. فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن آخرنا وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه لكم فتقتلوه أو, أو استهيتموه يعني إذا أبقيتموه وإذا قتلتموه إذا كان الكلام اللي يقول حق والله لا نسلمه لكم حتى نموت عن آخره وإذا كان الكلام اللي يقول باطل سلمناه لكم صرفوه إن أحييتم أبقيتموه فيبقى وإن قتلتموه فيبقى نعم قالوا قد ردينا قالوا قد ردينا كلام صحيفة محكمة كتبناها وختمناها ولا نثق ولا نشكر فيما هو موجود فيها فهم كان عندهم قناعة كاملة لأن كل الكلام اللي كتبوا كلمات الظلم كلمات الطغيات أسماء الله كل موجودة فيها. و نعم قالوا قد ردينا ففته الصحيفة ووجدوها كما أخبر غوّاتح الصحفة ووجدوها كما أخبر قد لحست الأرض كل اسم لله عز وجل وبقي الغدر والظلم والطغيان. نعم. فقالوا هذا سهر من أهل بكم. صحفتنا ما حد ما حد مثلاً جاهم فتحها ولا يمكن لأحد أن يقربها ولا يمكن لأحد أن يغير فيها ويبدل. كيف ازيلت الاسماء الله منها ما هو الا سحر نعم فقالوا هذا سير من صاهبكم فارتكسوا وعادوا, وعادوا إلى, شر ما هم عليه. الى شر ما هم عليه من الظلم والمقاطعة والعدوان نعم فتكلم عند ذلك النفر الذين تآقدوا كما تقدم وقال ابو طالب شعرا يمده النفر الذين تآقدوا على نقد السهيفة ويمده النجاسي منه وخرج, و... وخرج, وخرج بن حاسم من شعبيم و... وحاط الناس وخال... وخالط الناس, الناس وكان خروجهم في سنة عزر من النبوة نعم ومات ابو طالب بعدها ومات بستة ابو طالب بعدها في ستة أشهر وماتت خديجة وسمي هذا العام بعام الحزن سمي هذا العام بعام الحزن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا حزنا شديدا على موت عمه وزوجته خديجة رضي الله عنها ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم